أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم وإِلَٰهٌ عَادٍ أَطَافَ مُدْبِرًا قَالَا واربدوا الله ما لكم قوةً ا ما نا نوبت ریکی ادینات پاودیکا ما إِنَّمَا قُولُوا إِنَّا أَتْمَاكِذَ عَبْدٌ مِنَّا بِال شید الله و شاد آنی بریم نم من تخلف ربي قوما غيركم ولا تبرونه شيئا إن ربي والذين آمنوا معه برقمة مما ونجيناهم ونجيناهم وَاُتْبِعُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا وَيَوْمَ رُكِيبًا أَلَا or Ha-ha-ha! <laughs> لنهانا أن نقبد ما and mm -hmm.